فما جئتم فإننا قد تهينا وجننا لأمتي الحرب لبصنا عن قتال ما وقفنا كل ما عدتم إلينا نحن بالإرها عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل منا أنزل الله الأعادي من صياصهم وأثنا قادثا في القلب رعبا مثينا النحر ووضعنا ففريق قد قتلنا وفريق قد سو سيفنا صار خطيبا فوق أعناق تغنى أنزال الله العدي من صياصهم وأفنى قاذفا في القلب رعبا وخينا نحرا وطعنا ففريقا قد قتلنا وفريقا قد أسرنا سيفنا صار خطيبا فوق أعناق تغنى سيفنا صار خطيبا فوق أعناق تغنى كيف ما جئتم فإنا قد تهيأ نا وجدنا لأمات الحرب نبصنا عن قتال ما وقفنا كل ما عدتم إلينا نحن بالإرهاب بعدنا نصنع الأمجاد فيكم وترعون الذل من سالات الوديان منهم بينجعنس ألونا أصبحوا للوحش زادا وذباب البيض طن تلفظ الأرض قداهم والفضاء الرحب أن أقبله هيا هلمو إن سنا سالت الوثيان منهم بيناجي عنسأ لون للوحش زادا وذباب البيت طنت تلفظ الأرض قدهم والفضاء الرحب أن أقدمه هيأ هلمو إننا بالذبح جنات أقبله هيأ إننا بالذبح جئنا كيفما جئتم فإنا قد تهيأنا وجئنا لأمات الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل منا في سبيل الله قمنا دولة الحق يقمنا وعزمنا أن يلاقي الشهم ما تمنى لجلال الخل يمضي بدماه قد تحنا قد عزمنا أنت لا قل الموتة تفجير وطعنا في سبيل الله قمنا دولة الحط يقمنا وعزمنا يلاظ الشهم منا ما تمنت لجنان الخلد يمضي بدماه قد تحنا قد عزمنا أنت لا قل الموتة تفجير وطعنا قد عزمنا أنت لا قل الموتة تفجير وطعنا كيف ما جئنا فإنا قد هيئنا وجنا الحرب الحظ عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالذهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل